أو من عند بسم الله الرحمن الرحيم سبحان and saying What a vain man! I'm right, Why? What? Wow. And Amen. a moment كنت أرى ربك D mang